Oh Allah The Almighty Allahu Allah Protect me and guide me Allahu Allah Thou to, to mercy Allahu Allah Ya Allah, don't deprive me Allahu Allah From beholding your beauty Allahu Allah oh, my Lord accept this plea. Allah اسف ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا رب العالمين الله الله صل على طاه الأبي الله الله في كل وقت وحين الله املأ الله قلبي باليقين الله الله اثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله عسب ربي جل الله, الله الله ما في قلبي غير الله الله اللهم صل الله لا إله إلا الله الله الله